وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْنَ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَصْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنَّى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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إن إذا من الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن من الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها